بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أنها الجادرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد فكن دينكم واليدي